م ن ز ل ة ا ل إ ر ا د ة ن ق د م ه ا لكم أ ب و ه ا ج ه فاول المنازل كما ذكرنا هو منزل ا ل ت و ب ة أ و مقام ا ل ت و ب ة فالفصل ما فيه لا يذكر الله اليوم نتحدث عن مقام ثان ي و منزل ثان ي هو منزل ا ل إ ر ا د ة أ و مقام ا ل إ ر ا د ة و ق ب ل ان نزلف الى معنى ا ل إ ر ا د ة لا بد أ ن نذكر بمعنى اساس في حياة ولذلك أن العبد الثالث سماه اهل ا ل ت ر ب ي ة سابقا بالعبد ا ا ل ل أو الثالث ولذلك استعمل ابن ا ل ق ي م هذه ا ل ع ب ا ر ة فقال مدارج السالكين من سلك يسلك من سلك من الطريق سافر استعملها راحلا إ ل ى ربه وهذا المعنى أ ي كون العبد المؤمن سائرا إ ل ى الله في تدينه وحياته معنى أ ص ي ل من معاني ا ل ع ب ا د ة في ا ل إ س ل ا م وذلك بمنطوق ا ل ق ر آ ن الكريم ومنطوق ا ل س ن ة ا ل ن ب و ي ة ف أ م ا ا ل ق ر آ ن فمنه على سبيل المثال ل ل ح ق ر قول الله عز وجل يا أ ي ه ا ا ل إ ن س ا ن إ ن ك ك ا ب ح إ ل ى ربك ك د ح فملاقيه وهذه ا ل ع ب ا ر ة التي استعمل فيها اسم الفاعل فاعل, فاعل كادح الى ربك كدحه الى غايه هي فم الاخير تدل دلاله واضحه على ان الانسان في حاله سير الانسان في الحياه دياله في حاله سير مشوق ي غاز كادح والكبح هو السير الشاق يعني كي يمشي ولكن نشقى لانه هو سائل ويحمل في سيره التكاليف اما له اما غير الجدال ح س ن ة ا ل أ ر ض واما عليه يعني لا يطبق هذه التكاليف فهو يحمل وزرها إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة يحملها وهو سائر أ ح ب أ م كره سائر رغما عنه كل إ ن س ا ن يعني ا ا ل إ ن س ا ن إ ن ك كادح إ ل ى ربك كدحا والنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في ا ل س ن ة النبويه ك ا ف ر عنه صلى الله عليه وسلم تنبيه ا ل ص ح ا ب ة والمسلمين بعدهم إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة أ ن م ا المؤمن في هذه الدنيا سائر راحل عابر سبيل كما في وصيته ل أ ب ي ذر يا أ ب ا ذر كن في الدنيا ك أ ن ك غريب أ و عابر سبيل و أ ي ض ا في حديثه السادس عنه في الصحيح عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن ه قال ما لي وللدنيا ما أ ن ا والدنيا إ ل ا كراكب استظل تحت ش ج ر ة ثم راح وتركها فهذه ا ل أ ح ا د ي ث وهذه النصوص من كتاب الله و س ن ة رسول الله تدل على أ ن ا ل إ ن س ا ن غير مخلد في الدنيا و أ ن ه سائل وليس بواقف ولا ثابت فيها ما دام كل شيء في ب د ن ك يتحرك ليس فينا شيء جانب في أ ب د ا ن ن ا وفي أ ن ف س ن ا كل شيء فينا يتغير يتحرك لتحرك ا ل ح ي ا ة د و ر ة الدم في عروقنا تتحرك م ب ض ا ت ا ل خ ب تعد علينا يعني كنت تحسب علينا واحتمالنا كل شيء فينا يتحرك يجري إ ل ى غايته إ ل ى نهايته كما تجري النجوم والكواكب في أ ث ن ا ت ه ا إ ل ى قدرها الذي قدر لها وغايتها التي رسمت لها من لدن العليم ا ل ح ب ي ر سبحانه وتعالى ما دام الأمر هكذا ف إ ن المسلم إ ذ ن س ا ئ ر إ ل ى الله اذا كان عابدا فهو سالك إ ل ي ه عبر منازل ا ل ع ب ا د ة يعني ا ل إ ن س ا ن المسلم حينما يكون ملتزما بدينه حقا فهو إ ذ ا يمضي في ح ي ا ت ه سيرا إ ل ى الله لكن ليس عن طريق العشيان بل عن طريق ا ل ع ب ا د ة واضح ان الدين بينا يحدثنا كثيرا على أ ن ا ل ح ي ا ة ا ل ع م ل ي ة في أ ع م ا ل ا ل إ ي م ا ن و ا ل إ س ل ا م هي ح ي ا ة س ا ئ ر ة إ ل ى الله عز وجل و أ ش ه ر ب ل ا ل ه في ذلك وعلى ذلك الصلاه ا ش ر ب ا ل إ ن س ا ن ع م ل ي ة س ف ر ي ة فيها ص ف ر يسافر ا ل إ ن س ا ن من الدنيا من عالم ا ل ش ه ا د ة إ ل ى عالم الغيب بل ا ب ا بكبيره الاحرام حيث يودع ا ل إ ن س ا ن و هذا المفروض إ ذ يرفع يديه ح د و منفديه يودع كل ه م من الدنيا و كل مشاغلها و يستقبل عالم الغيب سيرا الى الله عز وجل عبر معراج الروح يترقى ر ت ب ة ر ت ب ة ر ت ب ة حتى يكون أ ق ر ب ما يكون إ ل ى ربه وهو ساجد وفي الحديث الصحيح وأقرب م اقرب يكون وهو من الحمد ساجد ربه أ هذه هذه العباره ة ي ا ل أ ق ر ب تدل على ا ل أ ق ر ب ي ة ب س ب ي يعني أ ن ه كان في احد ا ل م ر ح ل ة قبل منها قريب و ا ل آ ن هو أ ق ر ب وقبل قريب قبل اقرب قريب وقبل قريب بعيد إ ذ ن قبل أ ن يكبر ك ب ي ر ة الاحرام كان بعيدا حينما كبر ب د أ يقترب ف إ ذ ا ركع صار أ ك ث ر اقترابا ثم يقترب يقترب حتى يكون أ ق ا ر ا ما يكون وهو سعيد اذن الصلاه يا سعيد و ع م ل ي ة س ا ف ر ي ة يسافر فيها ا ل إ ن س ا ن إ ل ا أ ن هذا السفر سفر من ا ل أ د ن ى إ ل ى ا ل أ ع ل ى معراج ت ت ل ع ف ي الدروس معراج تعرج و الى إ ربك عز وجل ب ر و ح ك و إ ن احدكم اذا صلى يناجي ربه كما في الحديث الصحيح ولا يناجي إ ل ا القريب ا ل ع ب ا ر ة ا ل ن ب و ي ة ا ل ع ج ي ب ة و إ ن احدكم إ ذ ا صلى يناجي لان ا ل م ن ا ج ا ت لا تصح ل غ ة ولا واقعا الا بشرطين يقول فلان يناجي فلانا النجوه النجوى لا تكون إ ل ا بين قريبين لا يمكنش واحد جلس ولا واحد تقضي الجمع تا ر م ي ل ك ل ا م ه يتنازيان لا ه ذ ا ليست نجوى النجوى ح ت ى ت ك و ن محتك به يجلبون يجيبون عدد ثم نجوى يتنازيان فهذا ذ ا ا ل ا ح ت ك ا ش القرب التقارب ولله مثل الاعلى فهو اقتراب بالنعم اقتراب الروح من مالك الروح قوم شديد حتى كان أ ف ض ل مراحل الاقتراب واقرب ما يكون ل ع ب د من ربه وهو تاجر ف إ ذ ا المؤمن إ ذ ا صلى يناجي ربه بمعنى انه يكون قريبا قريبا جدا ً من ربه هذا الشرط ا ل أ و ل ي ن م ناجاه الشرط الثاني أ ن ه لا يتناجى الا حديدان ما يمكنش يكون يزيد ا ل ج ر ذ وخجل في اطلاقين واحد على واحد وكيف ت ك ل م و ا ب ش و ي ة و ي ت ن ا ج ي ا ن اذا كانوا ا ل درزين الله لا يسمى ذلك ا نجوى و إ ن م ا يتخاطران في الدرس و خ م س م ا ه وخمسمائه فمن شرط كون المناجاه مناجاه أ ن تكون ا ل ع ل ا ق ة ا ل ر ا ب ط ة بين الاثنين ا ل م ت ن ا ج ل ي ن القريبين هي ع ل ا ق ة ا ل م ح ب ة و إ ل ا لا يجوز في العرب ي ة ت ان نسميه مثل هذا الكلام م ن ا ج ا ة فتكون ان ت و ص ح بك احباب اقرب لبعضكم و ك د تكلموه باكثره ان تقرب منه و ق ر ب م ن ه وحديث لمحبه ب ي ن ك م فيرث ا ذلك مناجاه و إ ن أ ح د ك م إ ذ ا صلى يناجي ربه ف إ ذ ا العبادات كلها ك ا ل ص ل ا ة صيام ص د ق ة و ز ك ا ة وحج وسائر أ ع م ا ل البر تقرب العبد من ربه جعله أ ق ر ب ف أ ق ر ب فاقرب, فأقرب, فأقرب كلما زاد كلما اقترب إ ل ى أ ن يكون أ ق ر ب ما يكون للربين اذن ط ب ي ع ة الدين ا ل إ س ل ا م ي هي هذه خير إ ل ى الله وتقرب في الحديث ص ح ي ح أ ي ض ا ق وما و تقرب إ ل ي عبدي بشيء أ ح ب إ ل ي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إ ل ي بالنوافل احشاء احبه ع ب ا ر ة التقرب التي تتكرر تؤدي إ ل ى ا ل م ح ب ة يتقرب يتقرب ولا يزال يتقرب إ ل ي حتى احبه فالتقرب اذا يوصل الى ا ل م ح ب ة و ب ا ل م ح ب ة تكون ا ل م ن ا ج ا ة و إ ن احدكم اذا صلى م ن ا ج ي ربه ر ا ي ة ا ل ع ب ا د ة في ا ل إ س ل ا م أ ن ترحل إ ل ى ربك عبر طريق يوصلك إ ل ى ا ل م ح ب ة هذه ا ل غ ا ي ة ه ا ل ع ب ا د ة ح ق ي ق ة ا ل ع ب ا د ة في صلاتك وصومك وطبقتك وسائر أ ع م ا ل البر من أ ع م ا ل الدنيا ل أ ن المؤمن يمكنه أ ن يحول كل أ ع م ا ل ه ا ل د ن ي و ي ة الى عبادات إ ذ ا ا س ت ن ا ن ن ي ة السير إ ل ى الله عز وجل إ ن م ا الاعمال بالنيه يمكن للمؤمن أ ن يعبد الله بتجارته يمكنه أ ن يعبده بكل أ ف ع ا ل ه الصالحات وبكل طرقه الصالحات حينما لله فأنت عابد متقرب عابد الله سائر إلى الله تفعل لله فأنت عابد لله سائر إلى إلى ومثال أ ي ي ض ا ح ن ا تترك فأنت لله ذلك مثلا وقد حدث علماء اصول ش ف ق ه خ ا ص ه عن هذا المعنى فقعدوا قاعدتهم ا ل ش ه و ر ه الترك أ ف ع ا ل في بنيت على المقاصد الطرق و أ ف ع ا ل ن ي ان ل ي الانسان الذي يترك ما ي د ي ر إ ذ ا بناه هذا ا ل ا ن ت ن ا ع عن الفعل ع ن ى ميناتي ا ل ع ب ا د ة يكون كفعل ا ل ع ب ا د ة مثلا شخص تقدم إ ل ي ه خمر فيعرض ف ه ا لأدأ شيء شيء أحد عليه ش خ ح د خ ميناتي الخمر أ ع ز الله من فيتك وكيف بكل ا ل ن ا ت نحن لمن يرفض الخمر فهو بين امرين جوز احتماله اما ان يرفضها ا س ت ش ا ء او أ ط ب ي ع ة فلا أ ج ر له و إ م ا ان يرفضها ح ر ي م ا فهو كفاه للخير ا و أ ج ر ه ثابت ب ه ي ا ي ع ن ي أنه ممكن ن الله ا للذي الحرام لكي ل يترك أو ي أو تعدى او ه ن ش و ة ه او اي شيء اي نوع من انواع الحرم لما يتعرض عليكو اصفركو اذا انت ما درسوش فقط لان الطبيب لعن قمت ا يكون عندك بشرب الخمر ليس فلا ا عبادة ل ه اجرها تركتها ا من ل من لكل منفعتي ما بدني ر ش ش ممكن ب تضيف جنبك الله لا اكلنا ولا、أكثر. التارك ا ل م أ ج و ر إ ن م ا هو التارك لله ل ك ا ل ت ع ر ض عليه الحمد لله حرام لا لان الله جل جلاله فمن ترك لله هو كمن فعل لله سواء يعني من ترك الحرام لله محل ندر ح ي ا م أ و حج أ و عمره او ذكاء لله ا ل س ر و ك ه ذ اشرح ا ل ق ا ع د ة التي ذكر ت الطرق المقاصد على إن بنيت على إن بنيت الأسعال أو كالأسعال فممكن إ ان يترك ا ل إ ن س ا ن الحرام استشفاء في الذي ينفع ة و اعلم ان كثير من الناس يتركون الحراره م طبيعه ن ن ي يتلبس لا الخمر أ م ما يبدو قد ولا ولا لا حمبه و ل يزعق ولا يكون جيد ل م ن يشربها فاذا هو يتركها لسوء مذاقها وليس ل أ ن ه ا حرام فهذا لا اجر له أ ي ض ا غير مقدور هذا تركون هو والصفر سواء هذا السرك هذا الحرف حسب أ م ا السرك الذي يترك فيه العبد الفعل لله الواحد القهار فهو ع د ا د ه م أ ج و ر على فعله إ ذ ن هذا الاستقراب هو لبيان أ ن المؤمن سائل إ ل ى الله بكل فعله جميعا أ ف ع ل بيدك ممكن أ ن ك توظفها في سيرك إ ل ى الله وتقربك يوما بعد يوم إ ل ى مقام الرضا ومقام الانس بالله عز وجل هذا تخذيم بمعنى نريده وذلك هو بيان ن ع م ة ا ل ا ر ا د ة ل أ ن نتحدث ا ن ا عن التوبه ة التوبة يقولنا ي يريد يقبل المحالة الأولى العبد الثالث لأن إلى الله يطعر الطريق لنا. لان العبد هو خاطر لله أ ح د ى ان تلف يا أ ي ه ا الانسان أو انك ل ل م م س كادر ا يا ل إ ن س ا من ربك كدعاء فملاقيه ف إ ن هذه وان ا ل أ خ ر ى ف أ ن ت تختار بين طريق ا ل ط ا ع ة ان تسلك إ ل ى الله عبر مداره ا ل ش ا ل ك ي ن بين إ ي ا ك نعبد ه و إ ي ا ك نستعين كما عباره بن القيم رحمه الله وانما تسلك والعياذ بالله ليس بين مدارجي ولكن بين مدارس ج الشياطين ن ج ا ل ا الله واياكم منها لان المدارج هي لكغدين تطلع والمدارس هي لكغدين تتيزن فضل هذه ا ل ر ك الاسكند فاذا من هنا إذن يتبين ان المؤمن حينما يختار ان يسلك الى الله عبر مدارج الايمان عبر معراج الصلاح الى الله ينطلق من, من التوبه الله. ولكن ق د ن ا الله يرسل ل و ا ل توبه العبد لا تشبط يثبت الا بشروط هذه الشروط, الشروط ملخصه في منزله يجب ان يحققها مباشره لدى توبته الكليه او الجزئيه الى الله عز وجل منزله يعني البرجاء ميته التوبه ب ش ت ب ت ع ا ل توبه زيد د ر ج ة ثانية بعدها م ب ا ش ر ثانية هي درجه ا ل إ ر ا د ة أ و م ن ز ل ة ا ل إ ر ا د ة أ و مقام ا ل إ ر ا د ة سواء كانت توبتك ك ل ي ة أ و ج ز ئ ي ة ل أ ن ا ل ت و ب ة يجب من الواحد ت و ب ة ك ل ي ة و ت و ب ة ج ز ئ ي ة ت و ب ة ج ز ئ ي ة من ز ن د ي من الذنوب ي م ك ن ك ل إ ن س ا ن صالح يصلي يعني خلق عملا صالحا و آ خ ر سيئا فيتوب من السيئ هذه ت و ب ة ا ل ج ز ئ ي ة وقد تكون ا ل ت و ب ة كليه يعني والعياذ بالله لا د ل ا ل حب ا خ ر لا دين لاصلاح ل ا ص ل ا ع يعني كل أ م ر ه شر فحينما يعلن ا ل ت و ب ة إ ل ى الله وممتع ب الى أ ن يمنعها الله عز وجل مما هو م ع ر ف في الحديث ف إ ذ ا حينما يتوب ا ل إ ن س ا ن إ ل ى الله عز وجل يحتاج إ ل ى مثبتات على ا ل ت و ب ة ل أ ن الشيطان معنى الله ما ي خ ل ي ش كائد ي ب ق ى ع ل ى ا ل توبه اليه إذا ب ويهدوا الخمرين من, من رأي ك له ي ي ن تحبوا الخمر هديه وشردوه الفساد حتى إ ذ ا رجع و ل ي خ ل ط كل شيء هو وهذا كثير في المجتمع ن ح ر ف ه جليلا في الخمر وفي الزنا وفي ا ل ص ر ق ة وفي الفساد وفي ساحر أ ن و ا ع ا ل م ط ا ئ ب والموبقات نجزان الله واياكم وعصمنا و إ ي ا ك م منه فاذا بشر ا ل إ ن س ا ن س ب ت راسه ط ر ق الصلاح ينبغي أ ن يدخله ل س ر ع ة م ك ا ن ا ل إ ر ا د ة لتكون توبته توبه ة النصوحة ما العدو الضلال لزئيا كذيا إلا يشاء ا جل إلى ل ل بقيت عبي طريق شرف إبن أو هذه الإرادة هي التي اشتقى هي م نصوحه ه ا ا ل ا ل ح ن قبله ل م ص ط ا ما يزال مستعملا إلى اليوم إلى و و مصطلح المريد والمريد الذي نتحدث عنه هو المريد الحق وليس الذي ضل بطرق ا ل ض ر ا ر إ ن م ا المريد الذي ا ت ب ع طريقه الحق طريقه الله عز وجل وذلك قوله عز وجل مما ق ر أ قبله ا ل آ ن في كتاب الله عز وجل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه ولا تعد ع ل ن ا ك عنهم تريد ز ي ن ة ا ل ح ي ا ة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا و ا ت ب ع ى هواه وكان امره فرطا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم ب ا ل غ ذ ا ت والعشي يريدون وجهه ا ل إ ر ا د ة ا ل م ط ل و ب ة إ ن م ا هي ا ل م ب ن ي ة أ س ا س ا على الاستمرار المجتم لعزنا الزين كبير او التدين يعني ا ل م غ ا ر ط ه ا ل د ي ن ي ة ديالنا المشكله كبيره عندنا هو الدوام لان الدين ل ي ن ه ا تحت شهاده خلاف اطلاقا كلما تقل عليك امر او شقى عليك او حارج كانت لك فيه ر خ ص ة ما موجود في الدين اطلاقا ولم يتنوح شي نازله من نوازل كنعلم لها قربنا طاش ي كل الشدائد كل الضرر كل الحرج م ر وهذا ح و من الكليات ليبحر ل ا ه من م ا ل أ ص و ل التعبدي و ا ل ي ولكن ص ع ي ب ا ل ل يا ع ن ا ل د ي ن هو الدوام السهله ح ا ج ة س ه ل ة ولكن فيه هي ص ع ي ب ة ص ع ي ب ة الدوام عليها ولذلك قال عز وجل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشيء ن الغداه ا ل ب ح مشيئا لك غ د ا وهم ارضان ل ل د ل ا ل ة على تحول الوقت ان المسجد ي س ت ح و لك ظهر فارغا ع ش ه ر تحول, تحول بروض النهار وتحول غروب النهار وبروض الليل بالغداه والعشره فهما رمزان اذا على س ي ر و ر ة الزمان و س ي ر و ر ة الوقت رمزان د ا ن ا ن على الدوام والاستمرار ف إ ذ ا المشكله هو ان تثبوت على هذا ا ل ي ت ي ر وعلى هذا ا ل س ا ل بالغداه والعشي كيف تثبت عليه لا يمكن أ ب د ا أ ن تثبت على هذا السير القليل إ ل ا إ ذ ا كنت مريدا وجه الله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي ما صفتهم كيف ص ب ر ه م يريدون وجه ه وهذا ا ل أ م ر هو من أ ع م ق معاني العباده حينما يريد الحمد وجه ربه ووجه الرب سبحانه وتعالى هو وجه الجمال والجلال والكمال ومعلوم أ ن ه ثبت في الصحاح أ ن خير ما يصل إ ل ي ه العبد في ا ل ج ن ة أ ن يرى وجه ر ب وجوه يومئذ ن ا ظ ر ة إ ل ى ربها ن ا ظ ر ة ن ا ظ ر ة بالضابط ما فيها شيء ش ر ط ه اي ص ر ي ة ناديه حال هذاك العود الريان اللي تكون نبت وجنب المجره في ك و ن ع د ي ن ه ا ريان و خ ذ و ر بينها و ر ط ة و ن و ا ر بينها ز ه ر ة فتلك ن ض ا ر ة والوجه النضر هو الوجه الطريد الذي ي م ت ل ع ب ا ل ح ي و ي ة والشباب والنور ولكن هذه ا ل ط ر ا و ة والنداوه التي تكون في وجوه الصالحين يوم ا ل ق ي ا م ة ليست ذاتيه ة نور ربه م لا ولكن تلك النظاره انما هي م ر آ ت ي ة ل أ ن تلك الوجوه ا ل ن ي ر ة هي ك م ر آ س وجه المؤمن يوم ا ل ق ي ا م ة يكون جوء حمل الايه فيضرب فيه النور بين الله سبحانه وتعالى وله المثل ا ل ع ل ا س ي ع ك س وجه وجه المؤمن نور ربه ويكون ناظرا ناظرا بتلك الرؤيه إ ل ى ربها ن ا ظ ر ة لو لم تكن ن ا ظ ر ة إ ل ى ربها لما ناظر ة وجوه فهذه ا ل ن ظ ا ر ة هي بسبب تلك ا ل ر ؤ ي ة ا ل س ع ي د ة التي يثبتها في ا ل ع ق ي د ة أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة ثم بعد ذلك في الحديث النبوي الشريف الصحيح المفسر لهذه ا ل آ ي ة أ ن ه النصارى أن حدثنا عن سوق سوق الجنه ان في ا ل ج ن ة لسوقا ي أ ت و ن ه ا هذا ط ر ف ا ل ح د ب د ا ي ة ا ل ح د إ ن في ا ل ج ن ة لسوقا ي أ س و ن ه ا كل جمعه ب ل ا أ ن الله عز وجل حرم السوق عند النداء يوم ا ل ج م ع ة في الدنيا الدنيا حرام بلا ذنب يعقد السوق مهجمع ا ر وقت النداء وقال العلماء من المالكيات وغيرهم كل بيع عقد بعد النداء فهو باطل ينصح أ ي د ع ل ش ر ي ة ت ع ق د ولو نكاحا وخذ زواجا بعدوني عقد ز و ا ج وهو في و ب د المرض ا ل ا خ فذلك الزواج باطل رد البل فعلا لا يزوج أ ح د أ ح د ا ولا واحده عند ا ل م د ا ء والجموع فذلك العقد باطل ف إ ذ ا كان ذلك كذلك إ ذ ا كان هدم ع ل حاصل أ ي عقول ج ي ع الشراء والمناكحات وسائر ذلك ب ا ط ل أ و فاسده ح ت ى اختلافات ا ل ب ق ا ء وفي جميع ا ل أ ح و ا ل س ي ئ ة أ م ر مثل ص ر ح ة فالله عز وجل عوض للصالحين عوض يزاق يزاق دي لهم جزاء الامتناع بهم عن الذي يشترى نهر الجلعه وجعل لهم في الجناء سوق ك ي ن عقد نهر ا ل ج ل وهذه السوق ن ع ق د في كسبان يعني في واحد الهضاب فيها يعني محد او جبال ا ل ر م ل ة كسبان ولكن هذه الرمال م ي س ي رمال ح ق ي ق ي ة بل هي رمال من المسك قال النبي عليه الصلاه والسلام دائما في ت ت م ة الحديث الصحيح فتهب عليه المريح الشمال يجي ريح الشمالية تهب لأن ريح الشمال هي كناية الدينية العربي طيد في في الجزيرة العربية نتجتها جنوب الجنوب يجيب المغرب ريح بالمرئ الحرص الشمال للإنسان لهواء كما يقولوا الشمال فما المعلقة القيس لأن على نقول لهم تهب من جنوب وشمأي في والشمال تجيب فتحشو ه عليهم ب ي ر ا ل م ا ل ل ديال الجنة ك ن الغربين ديال ديال الطيب هو في ت ح ش و ف وجوههم تجد ي الريح ل ط ي ب ه وتهز الرمله ديال ل م ي وترمي على وجوه ي الناس الصالحين اللي قاسين الصوف ومنعقبين في الصوف فيزداد وجوههم ا أو تزدادوا جمالا وبهاء بنظرها إ ل ى الله أ و ل ا ثم ب ا ل ر ي ح التي هبت عليهم م ن ل ه الله تهب وتحسن في وجوههم المسك والجمال والبهاء فيعودون إ ل ى أ ه ل ه م ي ر ج ع و ه ا درجات إ ل ى أ ز و ا ج ه م فلما يراهم أ ز و ا ج ه م يقولن لا والله لقد ا د ب ه م جمالا يعني ا ل ل ي دخل ا ل ج ن ة يكون ذ ي ن خليقه ل أ ن ه لا يدخل ا ل ج ن ة إ ل ا الشباب لانه اخر إ ن س ا ن يكون ن ا ش هين ربي يبعث شابا الى ا ل ج ن ة فيكون جميلا ثم جمال ازداد جمالا والله ض لقد ازدتم جمالا هل في الناس من الرجال الصالح اللي ك ا ن و ا السوق ف ه م فيقولن إ ن ت م و ا ن ت م والله لقد ازدتن جمالا فهو فيكسر ي م ك و له اكثر جمالا و أ ح س ن بهاء وهذا كله إ ن م ا هو من هذا الخير وهذا الجمال وهذه ا ل ب ر ك ة التي تهب على المؤمن بالرضا الذي يحصل له إ ذ ن نعود إ ل ى ما ت ن فيه من ان ا ل إ ن س ا ن المؤمن الذي يريد وجهه بر الايه يريدون وجهه الذي أ ر ا د وجه الله عرف ا ما أ ر ا د ومن عرف ا ما أ ر ا د ف إ ن ه ح ي ن إ ذ ن يقصده ومن عرف ا ما قصد كما يقولون هان عليه ما وجد إ ذ ن تبين أ ن المؤمن لا ي ي ك و ن م ر د حقا الله لا لوجه بد و أ ن يعرف ربه ل أ ن ه ما م ك ن ش ان تكون مريدا لله و أ ن ت لا تعرف الله م م ك ن ما امر ا ل إ ن س ا ن ط ب ي ع ا ب ش ر ي ا لم يشكر الله عليها ما ن يبغي واحد ع ا ئ ب وما تعرفها غير ممكن لا تتعلق المحبه ة ب ج ن هذا لا ا منطق م تتعلق ل ح بمجهود ة ب م ما ا تتعرفه إلى ما كراتها ما تبغيها وفي الظروف ا ل ق ا ع د ة ا ل إ ن س ا ن عدو ل ل ي ج ل فليكون المؤمن محبا لله مريدا له ل لا بد أ ن يعرف الله عز وجل و أ ن تعرف الله سبحانه وتعالى لا يمكنك أ ن تعرفه ح ق ي ق ة إ ل ا بعد أ ن تذوق تذوق من نعمائه و إ ف ض ا ل ه وخيراته ل أ ن معرفه الله إ ن م ا تقع بذوق نعمه وافضاله و إ ك ر ا م ه سبحانه وتعالى نحن ا ل آ ن في الدنيا نسير إ ل ى الله عز وجل إ م ا اننا نعرف ديننا في سيرنا الى الله عن طريق النصوص الكتاب ا ل س ن ة العلمي واما عن طريق ا ل ت ج ر ب ة الميزانيه فاما ما يكون عن طريق ا ل ت ج ر ب ة ا ل م ي ز ا ن ي ة فهو ا ل م ع ر ف ة ولذلك فرقم ن ق ب ل بين العالم والعارف بالله فليس كل عالم عارفا بالله وقد يكون العالم عارفا بالله وقد يكون العارف لله عالما وقد لا يكون إ ذ ن العلم علم النصوص وكيفيات ا ل ع د ا د ة العلم وحد ا ل أ م و ر لوحد ا ذ ح ب ل لك نستعين ب ه ذ ه ف ل عبد الله عز وجل بالنصوص والاستدلال والقياسات و ا ل أ خ ي ث ا ت ل ى اخره أ م ا ا ل م ع ر ف ة فهي ا ج ت ا س قلبي كما في الحديث عرفت فلدا ع ر فالذي ت ف ل ف ا عرف اي وجد بذوقه وقلبه معنى ر ح م ة الله ومعنى فضل الله ومعنى كرم الله فرقون ا بين ا ل س م ي ع ب د اسماء الله الحسنى كلها و ع و ل له ما هي اسم الله ا ل ز وجل يقول الفرحان الرحيم الملك القدوس السلام شيء كله شهد السيد وشخص يدرك هذه الاسماء كي يقدرني ع ر ض ه ا الشمله م ل ا يعرضها الشمله ولكن يدرك من ا ل رزاق ب أ ن ه من ذكر جوع ويحس ب أ ن ه محتاج إ ل ى الله عز وجل كي يرفقه ثم يحصل له رزق ويطعم هذا الرزق ويحس ب ا ل ن ع م ة ا ل إ ل ه ي ة لياخذ قلبوا كذلك أ د ر ك ما اسم الله الرزاق حس به ذاقه ت ذ و ق ه وشعر بالقيمه و المكان ذا الرب الكريم الرزاق سبحانه وتعالى وبين إ ن س ا ن مثلا يسولونه يقولون إ ل ى م ر ت ش كل كي د و ي يقولك الله لكي يشتت هذا عين وبين واحد م ر د حقيقه ومشرط بي ب ا ل ا و م م ع ط ا ه الوقت ومشرط بي بالثاني ما خرج ل ق ر ه و ش ر ط بي بالثالث م ش ا ط الرابع حتى يئس و ق م ت ث م ج ا ء ه الفرد من الله وشافه الشافي الذي لا شفاء إ ل ا شفاء هذا المسجد من الشافي يشتغلت من سنه فدلت ل ب ق ل ب ه ل أ ن ه ذلك ا ق ن هو الشافي ح ق ي ق ة هذه م ل ع ي ب ه عرفت المؤمن ا م ط ا ل ب ل ش خ ف ت ب ي الامرين أم م ع ل ي ع ر ف الله من خلال العلم ك ت ا ب ا ل س ن ة شرط أ س ا س حتى لا ي ض ل في الخرافات و ا ل خ ز ب ل ة ثم يضيف إ ل ى ذلك أ ن ي ز و ق و أ ن يعرف و أ ن يسلك إ ل ى ربه وجدانيا ل أ ن ثمار العلم ثمر به العلم إ ن م ا يقع بالقلب ف إ ن م ا يقع بالقلب فلا قيمه له وذلك قوله عز وجل افلا يتدبرون القران ام على قلوبه؟ قلوب ق فالتدبر الذي قد يبدو على اللذينيه الا ما قيمته لما يعطي ثمار قلبيه ولا ق ي م ة لتدبر لا يوقد جدوه الايمان في القلب ك كتن م لما يعني فيه في حاجه في الماضي ولكن في ا ح ت م ا ل ي ج ي ه هذا كلمن في المستقبل يعني هي اللي كانت لها ب ا ل د ر ج ة ما زالت انتو ما اسلمتوا ولكن ما زال ما بخل ا ل إ ي م ا ن سلمي ممكن يبخل من بعد ما ت ز و ق و الى إ بخل الدين الوسط ونحن أ م ة الوسط وكذلك جعلناكم أ م ه وافقه ان يجمع المؤمن ك م عبار من قبل بين ا ل ش ر ي ع ة و ا ل ح ق ي ق ة فانسان اشتغل بالنصوص فقط يتخشب قلبه هذه العباره تعملها شخصيا ل جات خشبي ل أ ن النصوص بدون تطبيق الوجدان وبدون ت ج ر ب ة ق ل ب ي ة لا تعطي شيئا كمثل ا ل ح ن ا ل يحملوا اصرار وكثير من الناس حافظين أ ص ن ا م وقناطير م ق ت ط ر ه من الكتب لا ق ي م ة لهم ولا وزن لهم في الدين من حيث معاملته من لين القلوب من قلوب ا ل ر س ل ك القلب الرطبة ف إ ذ ا كان يحفظه ويحفظه ويحفظه والقلب خشن متخشن إ ذ ن علمه و ا ل عليه و ح ج ة عليه لا له أ م ا إ ن كان لا يتجاوز ما يحفظ حتى يتذوقه ويعمل به ويصلي الى خطاب الله فيه يا أيها الذين ن آ م ويشعر ا ا أيها الذين آمنوا و أ ن ه معني ن في نفسه ذ ا م و ض هو واحد فرد من أ ف ر ا د الذين آ م ن و ا فيستجيب لله لما اذا ي يحييه إ دعاه إ ل ي ه الله ورسوله فذلك مرجو له أ ن يجمع بين ن ف و ص ا ل ش ر ي ع ة و ح ق ي ق ة ا ل ت د ي ل التي يسلوك القلب إلى الله عز وجل عز إ ر ا د ة الله التي تثبت العبد على ث و ب ت ه لا تكون إ ل ا بتذوق ما الايمان الانسان يتذوق يتذوقه ب م ش ا ه د ة آ ث ا ر ر ح م ة الله في نفسه وفي الخلق وفي ا ل آ ف ا ق ف إ ذ ا شاهد ذلك ذاقه حقا ولماذاق ي ح د لانك حينما تذوق الشيء تعرفه و إ ذ ا عرفته و وجدت حلاوته أ ح ب ب ت ه و ح ل ا و ة ا ل إ ي م ا ن التي يتحدث ع ن ا ل ن ب ي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لا تكون إ ل ا بعد ذ و ق ان ا ل ح ل ا و ة هي شعور و ز ن وتجربه خ ا ط ة لا تتعدد يعني ا ل ما ع ن ى ه ذ الكلام يمكنش ش ي واحد صقيل ح ل ا و اللي جيت انت في ا ل أ م و ر الماديه او ا ل م ع ن و ي ة مستحيل لا بد من ا يكون لدينا مدارس ل و ي ن ا د ا ر س لدينا م د ا ر ل ن ا مدارس لدينا م د أ ر س ي ن ا م د ا ر ل ي ن ا مدارس لدينا م ا ر س ل ن ا مدارس لدينا مدارس ل د ن ا م د ا ر لدينا مدارس لدينا مدارس لدينا م د ا ت س لدينا مدارس ت د ي ش ا مدارس لدينا مدارس د ي ن ا م د ر س ل ي ن ا مدارس لدينا مدارس لدينا م ا ر س د ي ن ا مدارس لدينا م ا ر س ل د ن ا مدارس لدينا م د ا ل د ن ا مدارس لدينا م د ا ر ل د ي ع ا مدارس ل د ي ا م ا ر س ل د ي ج ا مدارس لدينا م د ر س د و ن ا ف د ر ع ه د ي ن ا م د ا س لدينا م د ا لدينا م لدينا و ر ا ح ل و شرحتها ما عادش يعرفوا ب ح ا ل ة و ا ح د ة ما عرفت عليه واحد من ع ر ق ا ويدوق لما يدوق غير ع ر ف ل ك ي ش يكونوا قبل أ ن يذوقوا يستحيل ا ش ت ع ا ل ة م ط ل ق ة يعني عيسى من عسل وسائر ا ل أ م و ر ا ل ز و ق ي ة ح ل ا و ه والملوحه كل ا ل ز و ق ي ا ت لا يعرفها الا بعد ز و ق ه ا نسيتها الذوق من هنا قالوا إ ن ا ل ز و ق ت ج ر ب ة ف ر د ي ة يعني لا تتعدد ما ي م ك ن ش مشاحن ل ذوق ما ه ر ل م ا قال الغزالي رحمه الله فكان ما كان مما لست أ ذ ك ر ه ف ظ م ح ي ر ا ولا تسال عن ا ل خ ب ا في إ ش ا ر ة ا ل ل ط ي ف ة يعني يتحدث عن تجربته الدينيه ا ل و ج د ا ن ي ة ي ق و ل د ه ظهور ما لا يمكن ش ر ح ه والذي يمكن هو شرح الطريق إ ل ي ه ا في تجدير بشده لا أ ق ل ن ا ع د ه أ م ا ان يعطيك ثمره ا مستحيل في ان تجدك ثمره و ب ت ل ب مولاك وتب إ ل ى مولاك وحاول أ ن تتذوق م ع م ا ء مولاك في نفسك وفي ا ل ح ي ا ة وبعد ذلك تدرك ما اسماء الله الحسنى ما الرحمن وما الرحيم وما الملك وما القدوس وما السلام وما المؤمن إ ل ى آ خ ر ا ل أ س م ا ء غدد دركها ادراك بجدان ل أ ن الدين ديانها ق د ي هكذا طبيعه في الدنيا وفي ا ل آ خ ر الدين ش ر ي د ة ف ر ض ي ة قبل أ ن يكون ج م ا ع ي ة ف ر د ي ة أ و ل ا ثم جماعيه ث ا ن ي ه ولكن ف ر د ي ة ب ا ل أ س ا س ك ل م و ت كما قلت من قبل لا يمكن أ ن يموت الناس ب س و ر ة و ا ح د ة ل أ ن الله عز وجل قال في ا ل ق ر آ ن الكريم كل نفس ذ ا ئ ق ة الموت ذ ا ئ ق ة فمدى ان الموت ذوق فلا يتعدد و ع م ر ش واحد ل ا يقدر يقول لك هاتي بدني بالفحم ولو ك ا لا بجدار ح فرصحبه د أعرف بجزء وخمته ه في كانت بجدار ك ا ل و س ي ل ة و ا ح د ة و خ م ت ه بطريقه واحده كل واحد يشدر الله عز وجل في موته الله أ ع ل م ب ذ ك ر ت ه ما ح ز م ه ا ومسحها ومحرها الله أ ع ل م بما وجد ل أ ن الموت وجد ي ح د ك التقى و ت ح س ب ا ل إ ف ا د فرب ميتين في موته وهو في م و ت يجد ريح ا ل ج ن ة كما قال الصحابي أ خ ب ر رسول الله أ ن ي أ ج د ريح ا ل ج ن ة ص د ر في الجهاد صحابي جليل وهو ك ي م و ت ما زال لكم ي ت الديره م ي ق و ل صحبه ا ش ي ر خ ب ر في بن م ي ص ا ف قل نورني كم ن ن شم ا ر ي ح ب ي ا ل ج ن ة اني أ ج د ريح ا ل ج ن ة ورب شخص وجد غيرها ن س أ ل الله ا ل ع ا ف ي ة من غيرها من هنا إ ذ ن نخلص إ ل ى خ ل ا ط ة الكلام وذلك أ ن أ س ا س الاراده ان ت ع و اساس ا ل م ع ر ف ة أ ن تذوق إ ذ ا ذقت احببت ل أ ن ك حينما تذوق نعماء ربك تحب ربك ل أ ن ه يحبب خلقه إ ل ي ه بنعمائه القابل للذوق وحينئذ إ ذ ا أ ح ب ا ل إ ن س ا ن ملا قلبه الشوق إ ل ى مولاه فيسلك إ ل ي ه ذللا فرحا مسرورا يجد شوقا يحذوه إ ل ي ه لا يجد في ذلك مالا ولا سعما فيثبت ب إ ذ ن الله عز وجل على طريق الله مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه نفصل هذا بعد بحول الله عز وجل ف ن س أ ل الله عز وجل أ ن يجعلنا من الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه اللهم ثبتنا بالقول الثالث في ا ل آ ي ا ت الدنيا وفي ا ل ا خ ر ة اللهم أ ع ن ا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك واجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واغفر لنا إ ج م ع ي ن اللهم صل وسلم وبارك على سيد الاولين والاخرين